بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشر فإذا النجوم قمتت وإذا السماء قرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت وَإِذَا رَأَوْصُلُ أَقْقِتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِيلَ ويل يومئذ للمكاربين ألم نهلك الأول كان أَرْوِ بِ مُلْتَزِمِ إلى قدرٍ مغلوب، فقد أمرنا فنقم ما أَلَمْ نَجْعَلْ مِنْ مَاءٍ ما قادِرون ويل وَلَمْ نَجَوَلِ الْأَرْضَ كِسَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا Oh Amen. كأنه نون جمال صفر واي ظلال وعيون وفواته مما يشتهون أكلوا وأشربوا أليء بما كنتم تعملون ويل يومئذ للمكرمين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم داره فبأي حديث بعده